يقول السائب الضرب ليس من الأعراف ولا في الشهامة ولكن ورد في القرآن وضربوهن فما توجيه الآية وهل يعتبر الضرب من الدين أم لا طيب ما هي اللي جاء فيها يعني قول الله سبحانه وتعالى جاء فيها هذا القول من الله سبحانه وتعالى هذا التوجيه ربما ما هي الآية أولا تعيضوهن قلنا لا أنت في سابي أولا انتهر أولا إيش؟ الموعظة على الموعظة بينك وغير زوجك تكون بالقوة والهجوم بالملاطفة وبالمودة إيش أخل الزوج والزوجة أو الزواج يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى ومودة ها؟ الله عز وجل يعني, يعني, يعني يعباه لنا النكاح وشرع أو مشروعية النكاح والزواج لإنشاء المودة والمحبة بين من بين الزوجي وزوجته ثلاثين في هذه الآية قرأها من أولها قال فعظوهن ثم يصال ها؟ وبعدين ايش فعظوهن وهجروهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن فتبدأ في الموعظة وتكسر من الموعظة وتعظها مو بالتهديد أفعلي كذا أو لا أفعلي كذا لا الموعظة يا مره كذا والمسألة مودة والمسألة يعني فأتبدأ بالموعظة ثم بعد ذلك أتهجر في المضاجع كنت يعني فعلا ذو الشهانة فهجرها في إيش هجرها في المضاجع أما تروح تضربها الآن وبعد ذاعة تكون تعالين المضجع هيا إلى المضجع لا ما يصلح فهجرها عدة أيام في المضاجع لكن أبعا الهجران يكون داخلك داخل المنزل من باب التحقير أو من باب يعني أنك تثير المرأة لان المرأة دائما تريد ايش من, من يحنو عليها ويعطف عليها فتشوفك انت يعني فاد وهاجر ما شاء الله هذا الرجل قوي جدا لا هي اعرقل تنزل ايش تنزل وتتوجد الى هذا الرجل فبعد هذا ايش رح تضربها لكن ما هو الضرب ايضا ما هو الضرب الذي ابيح لك شرعا ان تضرب ايش هذه الزوجة وهذه الضعيفة المسكينة ما هو الضرب بك قطعا لا بالعفا قطعا لا الحديد والله قطعا لا ابدا والله جاءتني لي امراه يعني كسرها اثنين من اسمه من من, من, من ابراكه يا شيخ ايوه يعني مسكينه ضعيفه حطها في زاويه في المنزل وراح يتمرن عليها ما يصلح يا شيخ والله ما يصلح الضرب بي كما جاء في بعض الروايات بعض اللي في ايش في مشواك بما يشابه المشواك تعلم كيف تدخل المشواك وتضرب مليون ضربه وتكسر والضرب الشرف فيه الايك أن لا يكون له أثر ما يبقى له أثر يلا وحضر بضربة أنه ما يبقى فيه أثر المرأة بس تبذكها هكذا بس هكذا رشيد يكون أثر ولا ما يكون يمكن يبقى النوم الأضرط هذا الأخضر إلى يوم ولا يوم ينفعه أو لا روح هكذا أخيص روح يمسكها هكذا وأفغط قليل يعني بقوة شد ثم تعالوا نضرها بعد ساعة أو ساعتين وبعد يوم بعد يومين تجد المكان إيش. فحيش تيخبره أو يعني اللون الأذرق فالضرب اشترك فيه يا شيخ يا أيها الرجل يا أيها القوام أن لا يكون ذو أثر وأن يبقى ذلك الأثر على هذه الزوجة ثم بعد ذلك إذا أيضا الضرب هذا ما نفع فكسرها يعني طلاقها نعم خلاص أما بالقوة للجيبة ما يمكن هي ظل أحوج هي خلقت من بلعين من بلعين تحوج تشتمتع بها على عوجها أما أنك تتوامها مئة في المئة تبعها على مزاجك ما يمكن أن تشوف الآن أنت وأقرب الناس إليك عقلا وفكرا ومنهجا وطريقة ومثلقة تختلفون في المرة لما تختلفون كتبها لتتتفق معك مئة في المئة إيش أخيضا لها بيئتها ولها تربيةها ولها عقلها ولها لها حاسزها ولها عواطفها ما يمكن تتفق فاستمتع بها فيما اتفقت أنت وإياها عليه واستمتع بها فيما اختلفت أنت وإياها ورعا كر الله سبحانه وتعالى وحكم الله جل وعلا واتقوا يعني الحقيقه اتقوا الله فيك اتقوا الله في النساء اتقو الله اتقوا الله, اتقو الله, اتقو الله في النساء نعم